بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسولا جاعِلَ الْمَلاَئِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَنْحَتَ مَن فَتَنَّا وَثَنَوْرُ بَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يشاء الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس الله AL MIN KHALIQIN GAYRULLAHU YARZUQUKUM MINAS قَالِدِ كُنْ لِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَتُرْجِعُ فلا تغرنكم الحياة الدنيا قُم عادوا فَتَّخِذُوا عَهْدًا إِنَّمَا يَذْعُو حِزْبُهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ السَّعِيبِ <الذي> كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ حُسْنُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ شاء فلا تذهب نفسك وسلم يا حفظت سير سحابا تنتي السحابا فنسقناه الى ما بذل أو بعدم موتها كذلك النسو من كان يريد العزته فللله العز لِكُلِّ أُمَّةٍ إِلَىٰ غِيُومٍ آخُذُ الْكِتَابَ وَيُعْطَىٰ لَمَنِ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عذاب 118. ومكر أولئك هو يبور 119. خلقكم من تراب صُm مجالَ قُم أَض ج م تق من أ 129. تلبسونا وترى الفلك في En tam ام ا ل ي ن م س َونَ رََّّ بِالغَهبِ وَأَقَامُ الصَّلَ وَمَنْ تَزَكَ فَإِنَّ مَا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَمْ يَظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أفق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها ما ان خض الذين كفروا فكيف كانوا كير ان تران ان الله انزل من السماء لوانها امنا الجبال جدد بيض وحمر تنتفن ال ك لونَكِ تممه وَ الق صلَةأَ فَقومٍ م رزَ قُناس وَ وَعَتَ يرجون قجارة لم تغور لي وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكر او ان لي احينا اليك من الكتاب والحق قوم صدق لما بين يدينا ان الله بعث بصير ثم ارفضنا الكتاب الذين كفرنا من نبينا امنهم ظالم o'r اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْهَبَنَا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بَنَا لَوْ ظَفُرٌ شَكُرْنَ الَّذِي أَحْلَمَ دَارَ الْمَقَامِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا وَنَعْمَ السُّورُ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من اَلَمْ نُنَمْ مِمَّ كُنْتُمْ مَا يَتَنَزَّقُونَ فِي مَنْ تَذَكَّرَ وجاء فذوقوا فما للوالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه ذات الصدور او الله مِنْ دَوْرِ بِذِنِ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أرأيت sentimiento Linùuna Cymru قُمك أر السَّ إِ في أَلي ف يظُرون إسُ إلا تَأَلين فَلَ ت كن انا انقذ sing